الفاعل. الفاعل الفاعل الذي كم ارفعي زيد منيرا وجهه نعم الفتى وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو والا فضمير استتر وجرد الفعل اذا ما اسندا اثنين او جمع كفاز الشهداء وقد يقال سعدا وسعدوا والفعل للظاهر بعد مسند ويرفع الفاعل فعل اضمرا كمثل زيد في جواب من قرى وتاء تأنثنت للماضي إذا كان لأنثاك أبتهد الأذى وانما تلزم فعل مضمري متصل أو مفهم ذات حري وقد يبيح الفصل ترك نحو نحوئة القاضي بنت الواقفي والحذف مع فصل بإلا فضلا كما زكاء الا فتاه بن العلا والحذف قد ياتي بلا فصل ومع ضمير ذي في شعر وقع والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كتاء مع إهدى اللب والحذف في نعم الفتاة استحسنوا لأن قصد الجنس فيه بينوا والأصل في الفاعل أن يتصلا والأصل في المفعول أن ينفصلا وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل واخر المفعول إن لبس حذر أو أضمر الفاعل غير منحصر وما بإلا أو بان من حصر أخر وقد يسبق إن قصد ظهر وشاع نحو خاف ربه عمر وشذ نحو زان الشجر